يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يذهبكم وياتي بخلق جديد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 يون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا, ولا وَمَا يستوي الأحياء ولا الْأَحْيَاءُ وما من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا